وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِندَهُ ثُمَّ أَن تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم, فأهلكناهم بذنوبهم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 قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على, نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه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 وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين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 وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا قد نعلم إنه لا الذي يقولون فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُذُوهُ حَتَّى أَتَاهُنَّ صُنَّا وَلَا مبدل لِكَلِمَاتِ الله Yeah. <laughs> وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون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 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمُ بَغْتَةً أَخَذْنَاهُمُ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهره هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 وما من حسابك عليهم من شيء؟ فتطردهم، فتطردهم، فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض. ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما الله علي. وليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ من ربي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 إلا عنه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة, من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ويعلم ما جرحتم ذنبا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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفوه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله, الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, تدعونه تضرعا. فَدْعُونَهُ تَطَرُّعًا وَخُفِيَهُ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرُبٍ ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع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 قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ على آثَارِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاءِ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 فَيَكُونُ طَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُونُ فَخُفِّ الصُّورُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الخبير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 فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي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 وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 118. فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكران العالمين 119. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى, ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أَوْ قَالُ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون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 ان الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون فالق وَجَعَلَ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعشاب والزيتون, والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا ثَمَرَهُ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إن فِي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست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 كذلك زينا لكل أمة عمله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 125. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنوا بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اولا مرة وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا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 وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النور.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 الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فَمَن يُرِدِ الله أَن يهديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أَن يضله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا يَجْعَلْ صدره ضيقا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 يا معشر الجن وَالْإِنسِ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 وما ربك بغافل عم ما يعملون وربك الغني يذر رحمة إِيَّا شَيْءٍ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ أَخَرِينَ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 وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا, خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا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 وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي غُفُورٍ وَمِنَ البقر وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعظم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق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 ذلكم ووصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه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 أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت أو كسبت في ايمانها خيرا قل انتظر قل انتظروا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 دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين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 وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفًا لَلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِن ربك سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب، وإنه لغفور رحيم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم إن رَبَّكَ سريع إن ربك سريع العقاب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم